قال بالالف قال بالالف فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم ام انها تسعى فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم ام تسعى